الحمد للوكفة والسلام على بديل الذين اصطفى لسي من بين المشتفى والأمين المصطفى على الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف وبعد إخوة الكرام يعني كنت سأبدأ بسرعة مسلم الأولى أن ننتهي من الحاضر المبيح إخوة انتهت من الأسئلة اللي أنا أعطيتم إياها طيب الآن نحاول قد ننتهي من الرسالة الحاضر المبيح على أن فيها بعض التفاصيل هي مهمة ما في شيء مش مهمة لكن عند التطبيق العملي انا ناخذ الخلاصه فقط حتى لا يعني ندور مع النظري فيطيل علينا الوقت انا اخذنا امس الكلام على معارضه قول صاحب مع السنة في الحظر والإباح أن يكون مثلا المبيح جاء مرفوعا وجاء موقوفا بالحاضر او العكس فيكون هنا المقابلة مقابلة حاضر ومبيح من قول صاحب و حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو ضربنا أمثلة ذلك أيضا نقول في مسألة نكاح المتع فابن عباس يرى جواز نكاح المتع سواء قلنا بالتقييد أنه يرى أنها كالميتة كالخنزل الميتة أو سواء قلنا أنه قال بالإطلاق لأنه, لأنه يعلم بأن بعد بعدما حرمها في خيبر نسخت وحلها ثم ذلك وهذه حديث سبايا أو طاص وبعدها نمسلم حرمها تحريما أبديا فهنا يكون الكلام على أه أه أه أن, النبي اه أه أن قول ابن عباس يخالف هنا أو, أو يقابل قول النساء قول النساء محرم حاضر وقول ابن عباس مبيح لا نقول بأن العلماء يختلفون الآن يقدم المبيح على الحاضر والحاضر مبيح لعدم التكافل لأنه لا قول لا حجة لقول أحد كائنا من كان مقابلا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد ابدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نضرب مثلا بذلك أيضا فيما تبنه ابن مسعود وزيد بن أرقم وأيضا ابن عباس وأسامة بن زيد في جواز ربل الفضل في جواز ربل الفضل بجواز بيع الدرهم بالدرهمين والدنار بالديناري لأن هذا أيضا إذا قلنا بأن هذا مبيح والحاضر عندنا بقرن السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدنارين لا يمكن أن نقول بتطبيق القاعدة الحاضر والمبيح هنا ونقول اختلاف العلماء على أقوال خمسة وأقوال أقوال إما أن نقول تقديم الحاضر المبيح للحاضر لحنيفية الشريعة والعمل بالأيسر لا, لا يقال لأن هذا أيضا ما تبنه هو قول صاحب والذي عندنا الحاضر وقول الذي يأتيه الوحي فلا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا علي بن أبي طالب في تحريق الروافض الذين اللهو وقالوا بانه استغفر الله إله فخد الأخاديت قال لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قمبر فالقاهم في النار فقالوا لا يعذب بالنار الا رب النار اذا فأنت, فانت يعني ازدادوا فتنه على على فتنتهم لذلك ابن عباس, بعث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه بعث إليه وقال لو كنت مكانه لقتلتهم لا أعذبهم بشيء يعذب الله به فإن السلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار قال الحق مع ابن عباس وهذا تطبيق لنا نقول ما في هنا الآن الكلام على حظر ومبيح لأن المسألة الآن مسألة نص وقو... واجتهاد ولا اجتهاد مع النص ولذلك نحن نقول دائما قلنا بأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقل ما في لا ينظر في هذا الباب بحال من الحوال. لكن هنا الكلام على أنه لو التعارض جاء من قول الصاحب لقول الصاحب لو التعارض جاء من قول الصاحب لقول الصاحب يعني بالمعنى بأن الحاضر والمبيح ك كلا هما من أقوال الصحابة قول المبيح وقول حاضر هذا التعارض مثلا لو قلنا عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه نهى عن استعمال سؤل الحمار وقال إنه رجز رجز يعني إيش؟ يعني نجس قال إنه رجز. أما ابن عباس فقال إنه مباح طاهر سؤر الحمار. تعرفون إيش سؤر الحمار؟ لو جاء الحمار أجلكم الله من بئر فشرب منه. مثلا. فطبعا هذه المسألة سؤر. سؤر ما ليوك اللحم فيها خلاف. سؤر ما ليوك اللحم باتفاق أنه إيش على التهارة. الكلام على سؤر ما ليوك اللحم. هل هو عن نجاس أم لا؟ والصحيح الرجل على التهارة. وكما هذا ماذا بشفاهه ماذا الجماهير لا لا سيما وان مسلم لما لما في عمر الخطاب ايضا لما كان معه عمر بن عص وقال الرجل ايرد على بئرك هذا السباع قال انه تنطع فلا تجب ان نرد سباع وترد علينا وترد علينا السباع فسؤل الحمار ابن عمر يرى ربنا نجاستي او خلافا لابيه وعمر يرى بطهارتي وابن عباس يرى بطهارتي لما عندنا حاضر ومبيح ينهى عنه ابن عمر وهذا حاضر يبيحه ابن عباس وهذا مبيح فهل هنا نقول في التعارض هنا نطبق القاعدة هو تقديم الحاضر على المبيح ونقول عدم استعمال سوء سوء ما له لتقديم القاعده القاعدة الصحيح الرجع بذلك قال به بعض العلماء صراحه نظر فيها لكن هذه الضوابط وهذه القواعد فقط في نصوص الشرع هذه الضوابط وهذه القواعد فقط في نصوص الشرق. لما لأن نصوص الشرع التي تضبطنا قال الله تعالى ما أتاكم رسول فخذوه منكم عنه فانتهوا منتهى الامر في أقوال الصحابة أنها اجتهادات والاجتهادات لا سلطان فيها إلا أن قول الصاحب لأنه أفضل وأنه ترب على هذا النمسلم نقول اجتهاد يقدم على غيره مفهوم؟ لكن تطبيق هذه الضوابط حمل المطلق على المقيد وتحسيس العام والكلام الحاضر المبيح هذا في النصوص الشرعيه هذا الأصل فيه أن يكون في النصوص الشرعيه لكن هنا يمكن أن نقول اختلف الصحابة فيها فلواحد أن يأخذ بقول ابن عمر ولواحد أن يأخذ بقول ابن عباس ولا إنكار في ذلك، لا انكار في هذا في هذا الباب، وهذا يعني الحق بأنه كما قلنا بعض الأحناف يقولون بتغليب المحرم على المبيح والحاضر على المبيح، لكن الراجح الصحيح أصوليا أن هذه الضوابط لا تنضبط إلا في نصوص الشر، هذه الضوابط تطبيقها أصالة تطبيق في نصوص الشر، يكون التطبيق على أرض الواقع في النصوص. ويمكن أن نمثل لذلك قول عمر بن بأنه حرم بيع أمهات الأولاد وعليم الأبطالب كان يقول بجواز بيع أمهات الأولاد فهو مبيح وحاضر هو الآن فأيضا يكون هذا على الإباحة وأيضا على على مسألة الحظر، وكما قلت التطبيق الصحيح في هذا الباب الضابط هذه تطبق في النصوص الشرعيه في النصوص الشرعية حتى لو المعارضة بين قول صاحب وصاحب فان النصوص الشرعيه تقدم على على ذلك ايضا من هذا مثلا لو قلنا في اقوال ل قول القول ل ابي ذر رضي الله عنه ويقول بان كل كل كنز كل درهم زائد عن الاستعمال فهو كنز لابد أن يأخد وطبعا الصحابة خالفوه في ذلك هو مخالف النصوص أساسا نحن ممكن نضرب به مثلا هو يخالف في ذلك كلام عثمان كلام عليه وكذلك عثمان حتى عزله من أجل هذا فانفرط حتى متا مفردا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسائل وأيضا كخلاف عمار وعمر الخطاب في مسألة أنه إن لم يجد الماء يتيمم ويصلي عمر الخطاب لا يقول بذلك عمار يقول بذلك وابن مسعود يقول بقول من عمر من الخطابة ردنا الله قال أو شاكوا أن يقول الماء إيش فاستخدمون فيستخدمون فيذهبوا إلى التراب يستخدمون هذا التراب دون استخدام الماء وتبعاً مسألة النصوص الشرعية قد فصلت بها لكننا بنمثل بها أننا لا نطبق هذه القاعدة في حفظ المبيح عند الخلافي إلا في النصوص الشرعية. هذا الراجح الصحيح تعرض القياس قياس حاضر وقياس مبيح إذا قلنا أن الضابط على هذا فيمكن هنا يكون في نظر في مسألة القياس غير قول كما سأبين لو تعرض القياس قياس حاضر وقياس مبيح قياس علته حاضرة وقياس علته مبيحه فأي يقدم يمكن أن يطبق نعم ممكن ان يطبق مثال ذلك مثلا ضربنا المثل بأن الحنفي مثلا يقول أن الكلب إذا اكل الصيد حرم أكله الكلب اذا اكل من الصيد صاد الكلب كما قال لهم إذا سم اذا ارسلت اذا ذكرت اسم الله وارسلت كلبك المعلم فصاد ولم ياكل منه فكل وفي رواية وان أكل قال وإن أكل هذا في الروايه فهو لو, لو ارسل كلبه فاصطاد الغزال فاكل منها قطعه فالاحناف يقولون تحرم يحرم الاكل يحرم الاكل لانه اكل اكل منها لانه كلب صيد قد اكل منها فوجب وجب او, أو حرم الاكل كمن أرسله قبل أن يسمي كانوا نقلوا المت... المتنازع فيه المتفق عليه أنه لابد أن يسمي اشترط الرسول من فلو أرسله يصيد من غير التسمية لا يأكل حب بغير التسمية على الخلاف المشهور بين... بين العلماء فهم يقولون الآن يبقى إذا عندنا قس قصة... القياس هنا علته إيه علته حاضرة علته مانعة فيأتي المالكي يقول لا إذا, إذا صاد الكلب وإن أكل فكل لأنه معلم ركزوا الأمر على إيه؟ على أنه معلم وقالوا بإذن قياسا على أنه أرسله وسمى الله أو سمى الله أرسله وسمى الله فقالوا بإذن قياسا عليه عكسه الآن فعلة الثانية إلا إيه؟ مبيحة والعله الأولى إلا حاضرة فهل نطبق هذا القياس؟ هل نطبقه أم لا؟ هذه المسألة حقا يعني فيها ما فيها من النظر لكن الصحيح أننا نطبق عليه هذه الضوءة القوية ليش؟ لان القياس اصله الشر اصله النص القياس لا يعمل الا بنص ولذلك بعض العلماء قالوا لا هذه المساله فيها اقوال لو كان القياس ده علته عقليه ليست شرعيه فلا ولو كانت شرعيه فنعم ولو كان القياس التضار في الخلاف بينهم بين بين عله شرعيه عقليه يقدم العله الشرعيه لذلك هم قالوا الاصوليون في المساله هذه قالوا يقدم القياس الحاضر على المبيح مطلق وهذا القول قول الأكثر الأحناف ومعهم بعض الشفائية والمالكي، وأما القول الثاني فقال طبعا القول الثاني يقول بالتوقف يقول قياس حاضر قياس مبيح تعادل فتسقط فلا يؤخر به وده أضع في الأقوال كما قلنا والقول الثالث فرق بين الا الشرائية والإلة العقلية قول وديهم جدا لأن الإلة العقلية متفرعة عن إيش الإلة الشرائية متفرعة عن نص فيبقى الكلام على النص لكن صحيح الرجل أن نقول المسألة حقا ضبطها إذا كانت العلة شراية يبقى قياسان متعارضان علة هما شراية علة حاضرة وعلة مبيحة فنقدم الحاضرة المبيحة ويبقى المسألة فرعنا فرع ردة إلى إيه إلى الأصل لأن الضبط تطبق على على ها الأص على, على النصوص الشرائع الضبط تطبق وطبعا ليس هذا والذي اختاره ولا ولا تكلم به الغرض المقصود أن هذا هو الصحيح بأن ان كانت العلة شرعية حاضرة والعلة الأخرى علة شرعية مبيحة نقدم العلة الشرعيه حاضرة على الحلة المبيحة في ذلك لأنها أيضا تطبيق على على النصوص ولذلك بعض ما يقولون إذا إذا قال الملكي لا ربة في التفاح يقولون لا يحل الربة في التفاح لأنه ليس بمقتاد والآن الكلام بعض التنبيهات على انه أنا بأتيكم بالفوائد المهمة إنه إنه لو قلنا علة شرعية والعيلة الشرعية دي هي عائلة مستنبطة طبعا مش متصوص عليها لكنها منتقدة كيف بقى منتقدة بالقطح فين بقى الانتقاد ان هي تكون عائلة شرعية مستنبطة لكنها منتقدة منتقدة بايش يعني مخصصة وهل التخصيص يرجع بالنقد على العيلة ام لا بعض الاصولين يرون بان التخصيص يرجع على العيلة بالنقد بلا يعلل بها طبعا انا عايف ان الكلام مش مفهوم فيها <تصفيق> سأبينه الان مثلا قل سجدة الشكر او سجدة التلاوة ينضبط فيها الشروط التي تنضبط في الصلاة لانها فرع اصلا مفهوم لما لان المسلم قال من ادرك السجدة فقد ادرك الصلاة لا في روايه قل من أدرك سجدته فقد أدرك الأراك يقصد بذلك الركعة سمى سما السجدة سما الركعة كاملا سجدة فهمت هو ده ما هو ده كلام مالك و في الموطع الحديث في الموطع ماشي فيقول القائل بأنه يلزم الوضوء واستقبال القبلة والتكبير عند السجود يلزم من تما يقول لا ده ذكر مفهوم؟ ويقول بأنه وصلاً استقبل أو لم يستقبل توضى أو لم يتوضا له ذلك لم باب الذكر فعندما يقوله لا جزء الشيء ياخذ حكم جزء الشيء ياخذ حكم فيقول منتقد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة وقال لها ناوليني الخمره فقالت إني حائط طال حيضتك ليست في يدك والجزء ما ياخذ حق الكل فهنا بقى الاصوليين يقولون يرجع النقد هنا يرجع التخصيص هنا على على العله بالنقد فيهدم لك الاصل الذي تؤصره ودي تكلم فيها شنقيتي ببراعة في كتابه دول بهان وبين أن, أن, ان تخصيص العله ليس نغض له وهذا صحيح، تخصيص العله ليس نغض له وإلى جزء الشيخ جزء الشيء ياخذ حكمه عموما الا ما دل الدليل على الاخراج وقد دل الدليل على الاخراج وانتهى ناقف مع الدليل فقط وده اللي حدا بالأحناف انهم يقولوا ما خرج عن عن القياس غير عليه لا ينقاس ده اللي حدا بالاحناف أن يقولوا ما خرج عن القياس غير عليه لا ينقاس دا مه منظرك مخليني يعني أنا فاهم اللي أنت فيه الآن نصير كان الله في عون عمدا يحفظ هذه وبعدين تفصل يأتي التخصيص العلة لا يرجع عليها بالانتقاد ماشي ليه إنهم لما يقولون إذا تعرضت العلتان مثلا الآن قياس وقياس نقول العلة الآن منتحدة يبقى تخصيصها تخصصها يرجع عليها بالانتقاد يبقى لا حاضر ولا مبيح فنحن نهذب هذا ونقول لا, لا تنتقد كما يقول المالكي لا يحرم الربا في التفاح فهو غير مقتاد لأنه عنده كل شيء مقتاد يدخل فيه الربا شيء مش مقتاد القوت يعني مقتاد يعني قوت يعرفون يعني ايه قوت؟ يعني ايه؟ يتخزن ويت... يعني دفع الفلاحين انت فلاح؟ مش فلاح؟ عايش مع الفلاحين؟ هو حقا هو هو ده القوت القوت اللي هو الاكل الضروري فالتفاح مش وجهه فيه في حد غدا تفاح طيب هو هذا فهو مش قوت مش مقتات فغله قريبه فيه فهي كلام جيد جدا لكنه منتقد منتقد بايه بقى يا استاذ شوطه شيء مش قوت لكنه دخل في ال لا. انت فهم سؤالي؟ شيء اخر غير تفاح ينقض هذه العلم. خلاص خلاص. لو مشيتوا مع الاصناف هتأتي معكم. الملح. الملح ليس قوطا في حد يتغدى ملح. سبوكم الكلام الاحباب اللي قبلك. ايش وضوءة ولا اسمه ايه? وملح وملحة. لا. ما في حد تغدى ولا ولا وقوت. الملح ليس قوطا ويدخل فيه رب. صحيح ولا لا. هو منتقد هو الآن؟ مثلا يقول الحنفي يحرم الربة في التفاح لأنه موزون التفاح حرمه هو جاب إيه؟ علة ثانية هاي الآن؟ يبقى في علة مبيحة أو علة؟ علة حاضرة وكل منتقد فهل يقال بقى في ذلك تقديم الحاضر المبيح؟ نقول ما دامت العلة الشرائية يدخل تدخل الدوابط والعلة هنا ليس فيها تنصيص؟ مفهوم؟ فالمسألة كلها مسألة, مسألة اجتهادية ولما لم يكن فيها التنصيص أو, أو, أو نقول الاستنباط مقارب للتنصيص اختلف حتى علماء الاستنباط والجماعة الذين يقولون بالقياس في القياس على الستة اصناف يعني ابن عقيل من حنابيل يقول وابدأ ابن عقيل عنده اعتزال في الاعتقاد يعني يقدم العقول ومع ذلك قال ما فيش ربا لا ربا الا في الستة اصناف لما اختلت ما العلل ليس لها ادلة ايش ظاهرة عليها طيب نعم اللي هي منصوص عليها أو إن, أن النص غالب فيها لا يبقى أنا وهمت وهمت ده الآن الآن لا قلت أقلة الربا ليس منصوص عليها لا لا لا قلت دائما إذا أردنا أن نضبط ونقول بحالة مربيح تكون العيلة شرعيه ويعني العيلة الشرائية منصوص عليها فغير موصص عليها بقت العيلة الأقلية والعيلة الأقلية لا يدخل فيها هذا الدواب مثلا ما أحد اجتهادت فلا يدخل فيها وحنا ضبطنا الضابط ده من الأول لو أي شيء ثاني أنا قلت من كده بأنا وهمت طبعا بعضهم قال هو, هو هو يعتبر يعني اختلاف أو تعارض قياس محرم وقياس مبيح وقلنا القياس ما دامت العيلة الشرائية فإنا نضبط هذه الضوابط عليه وهل يمكن أن يكون التعارض بين القياسين ويكون المسألة على التعادل لا راجح بينهما ترجع فيها إلى مساله مسألة التعادل وتكافؤ الأدلة بشرط إيه؟ يقولون قياس حاضر قياس مبيح هل يتعادل تتكافؤ الأدلة العلم يتعادل لا يوجد مرجح بينهما نقول هذه المسألة مفرعة على أصل وهو الكلام على تكافؤ الأدل يبقى الشرط هنا أن تكون العلة على إيه؟ أن تكون العلة شرائية. والحق أنه لا تعادل ولا تكافؤ لو العله إلا يبقى لا تعادل ولا تكافؤ كما بينا وهناك مرجح وإن لم يصل إليه المشاهد هذه المسألة طيب. لو قلنا لا التعارض بين فتوى فتوى تحرم وفتوى تبيح فتوى تحرم حاضرة وفتوى تبيح معلوم أن العم لا يجوز له أن يعمل إلا بفتوى مفتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل لا سالوا حين جاهلوا إنما شفاء لهي السؤال وال والعم يسأل, يسأل العالم العلماء يقولون وجب عليه أن يسأل أهل الاجتهاد والورع والعلم طبعا إذا قال أنا لا يعرفه إذا وجدت الناس يتدفعون إليه ويقولون هذا هو العالم وإن له تأصيرات علمية وتظهر ويظهر أثره العلمي فهذا العالم الذي ترجع إليه لكن يجب في الرجوع كما قلنا يجب الرجوع للعالم المتقن في هذا الباب يعني لو في المحلة عالمان لابد وجوبا الوصول إلى الأعلى منهما والعمل بفتوى الأعلى منهما على الراجح الصحيح إذا الحق واحد غير متعدد كما بينا قبل ذلك لكن إذا سأل عالمين واختلف العالمين أحدهم قال حلال والآخر قال حرام ممكن واحد يمثل هذا ممكن واحد يمثل بهذا مثل مثل ممتاز خلينا في النكاح يلا خلينا في النكاح زيك الله خير هذه أيضا مهمة جدا أنت فقط ما عندك إلا بس تقترب والابواب تفتح وده فضل الله نعم الأحناف قالوا أنك احب وليد ذهبت إلى حنف قالت له أبوي أوليدي الزواج أنا أوليدي الزواج ما أستطيع قالت عندي ثلاث أولاد ذهبي ذهبي تزوجي من شئتي السيد أحق به أهبي نفسي من وليها وجاءت للشافعية والملكية والحنبلة قالوا تزوجتي قالت نعم قال من ولي قالت أنا قال نكاحك باطل وحتى لو حامل نكاحك باطل والعقد مفسوخ تفرق فإذا فتوى مبيح وفتوى فتوى هذا واقعا سئلت لسؤال من امرأة بنفس النص والمشكلة أنها تزوجت الذي تزوجته بغير ولي طلقها ثلاثة فأنا على فتوتي الزواج اصالة باطل. والثلاث ها. مفيش بينها كبرى. هيش اللي فيها. طيب. لكن هي تزوجت وهي تنتوي. وتعتقد صحة فتوى الاحناف. فقلت لها كده اه افنا الان. لان هي تعتقد صحة فتوى الاحناف. مجيش بقى عليها الان بقى عشان ايه. ترجع له تاني. هذا امر اخر. مفهوم هذا الكلام? هي هادي. فهنا الان حاضره مبيحة الان. هي وقفة في الوسط. واحد يقول النكاح باطل. هذا زنا والشبه هي التي منعت الحد والآخر يقول النجاح حلال حل وبل لك ليس بها ثمت, ثمت شيء حاضر ومبيح أين تذهب الآن؟ هل نطبق قاعدة الحاضر المبيح أم لا بالفتوى؟ وأن طبعا يعني ابن تاميه يقول في هذا الباب هي التخير تأخذ من هذا وذاك تتخير وهذا كلام غلط من ابن تاميه وأنا طبعا الحق أنه لم أراجع في الفتوى عموم قول ابن تاميه لأن هذا التجني ابن تاميه أصلا في هذه الابواب له تفصيلات أكثر من ذلك لكن الحق بأن يعني كلام ابن تيميه يحتاج إلى المراجعة انه يعني قال إذا افتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتوهما عند العام يعني لو لم يقل عند العام لقلت يعني الكلام يمر تساوت الفتوى يعني ايه تساوت الفتوى تكافات الادله ونقول يقول الاصل انه لا تكافؤ الادله لكن هو يقول تساوت فتساوت فتوهما عند العام فهو مخير بايهما ياخذ والصحيح الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامر ان, إن الإمام الامام الحرمين الامام الجويني قال ياخذ بايهما شاء كلام الجويني ياخذ بأيهما شاء والصحيح الراجح انني يعني الذي أرىه دين الله به بان المساله فيها تفصيل إذا كانت المسألة ترتكز إلى أدلة فينظر في قوة أدلة الطرفين والعم ليس له ذلك العام لا يعرف في هذا الباب لكن لابد أنه يسأل من الذي يأخذ بالدليل من المفتيين فإذا خير له فلان فيأخذ بهذا يغلب هذا يغلب ذا الذي يأخذ بالدليل لكن هو الآن العالمان أفتأ واحد بالحل وواحد بالحرمة واستوي عند, عند العامي فهو ابن ما ياخذ ياخذ بايش بيتخير هي المساله فيها اقوال القول الاول ياخذ بالاخف الايسر عليه لان هذه اصول الشرع القول الثاني ياخذ بالاغلط لان الاغلط فيه الاحوط القول الثالث هو مخير بينهما القول الذي ادين الله به ان المساله فيها تفصيل المسألة فيها تفصيل. لابد ان يذهب الى الثقات الذي يثق فيهم العمي ليفصل له من الأعلى من الاثنين فياخذ بفتوى الاحلى فان كان الاحلى هو الذي اباح ياخذ بالاباح وان كان الاحلى هو الذي حرم ياخذ بالتحريم وليس هنا ثم التضيب الحاضر المبيح الا ان يكون المسألة مرتكزه الى دلة يرجع الى العالم والعمي الام لا يرجع اليه يبقى المسألة رجعت مرة ثانية الى الاشم الى الاعلى صح راجح الى الاعلى ختام المبحث مبحث الحاضر المبيح حتى في تعريف الحد تعريف الحد قد قال بعض العلماء بمسألة بمسألة الحاضر يعني, تعريف تعريف يعني الحد الجامع المانع لأي شيء تعرفه لو ضرب ذلك المصنف مثلا, مثلاً بمسألة النبيذ فإذا قلنا الخلاف العلماء على حرمة النبيذ وإيش وإباحة النبيذ فقل بالتعريف يمكن تصل للحاضر والمبيح حد التعريف مثلا في عند الأحناف يقولون النبيذ ماء طرح فيه الزبيب وأيضا التمر وطرح فيه يعني ما تسمونهم اليوم بابكم الآن يميش ولا قمر الدين المهم تطرح فيه هذه الماكولات تطرحها فيه فهم يقولون ماء طرح فيه التمر والزبيب ليكسر الحلاوة المساله فيها شرب هذا الماء أما المالكية حد النبيذ قالوا شراب مسكر اتخذ من نقيع التمر أو الزبيب هنا لأن التعريف الأول تعريف إيش متميع واسع جدا ليس ما ماء طرح فيه زبيب في حد يستطيع يحرمه قد نهى عن انتباس المقال انتبه ده ولا تشربه مسكرا لكن حد التعريف عند الملكية قال شرابه مسكر من نقيع الزبيب أو, أو التمر فالتعريف هنا عندنا تعريف حاضر وتعريف مبيح التعريف الحاضر هو تعريف الملكية قالوا ايه؟ قالوا مسكر حرم تعريف الـ الـ الـ الـ الاحناف قالوا ماء والماء حل وبيل ماء ترحى فيه زبي ثم فهم هنا الآن يقولون نغلب الحاضر على المبيح في في الحد قلنا ايضا المسألة تلما ارتكزت على النصوص فنقول بها وعندنا النصوص جاءت في, في, في, في تقويت هذا التعريف ايش النص؟ قال المسلم كله مسكر خمر له خمر حرام كل مسكن خمر وكل خمر حرام يبقى اذا دلالة وضحة جدا على ان كل ما يشرب سميه نبيذا سميه عسلا سميه كنياك سميه مشروات روحية من كان يعمل ما يعمل الخمر فهو ايه فهو خمر وبيهذا نقول انتهينا بفضل الله تأتي في علامة الرسالة وانتهت لا الحاضر تعريف الملكية قالوا شراب مسكر من نقيع الزبيب والطمر والمبيح تعريف الأحناف قالوا ماء طرح فيه زبيب لا الأحناف يقولون النبيذ ما هو النبيذ سعناه ما النبيذ قالوا ماء طرح فيه زبيب أو تمر فده مبيح ولا محرم مبيح الطمر حلال الماء حلال انتهى الموضوع حلال التقمع حلال فهمني؟ مو الان الآن. أما الملكية قالوا هذا شراب مسكر من من نقيع الزبيب او أو التمر كده بفضل رفع الله انتهت الرسالة.